محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي قال رسول الله لا زال أمره لا زال, أمره لا زال أمره على ارغام أن في ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب الله اصحاب النبي محمد, محمد, محمد جميعا كما كانوا, كما كانوا خير صاحبين صاحبي صاحبي وقالوا رسول الله لا زال امرهم فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضض ومنهم رجال يغلبون عدوهم باقوى دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شارع ربنا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 محمدٍ عن كما كانوا له خير صاحب خير صاحب وقال رسول الله لا زال أمرا لا زال أمره ومن على إرعام أن في النواصي ومنهم رجال بالحديث تولع وما كان فيه من صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بانفسهم بصبر البلاد الاجادب الاجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم قيام الى دين من الله وصبر اللهم رب الناس حسن جزائهم بما لا يوفيه عدو ذهنه حسبي على الله على الله على الله بما لا على الله على الله على الله على